كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونبلوكم بالشر والخير ف ت ن ة و إ ل ي ن ا ترجعون و إ ذ ا راك الذين كفروا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 لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل متعناها ؤ ل ا ء واباءهم حتى طال عليهم العمر أ ف ل ا يرون انا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 ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن ا يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا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 بِالْغَيْبِ ولقد جاءناكم بالغيب ا ه م من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك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 قالوا لقد كنتم أنتم ب ؤ ك م في ضلال مبين. قالوا اجئتنا ل قالوا مبين بالحق أ م أ ن ت من اللاعبين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 وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين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 「そんなこと言ってもら ا ل ともあるしね」 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ت أن, لن عليه فنادى في أن لا إله ل ن اسماء الله ن ن ج ي من ا ل ح م ن ى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 وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.nid.org 「#col.com」call. Com